لم لي فيك شيء يربطني أو أشياء. لم يعد لي عندك اسم يتبعه أي أسماء. لم يعد لي فيك شيء يربطني أو أشياء. لم يعد لي عندك اسم يتبع. وهويت أن أنسلخ وأصير رافدا، أن أنسلخ فأخذت جحرا وصار سكن البيداء فاخذت غحرا لمأوى وصار سكن البيداء فجعلت من الصدق بسببي القدمي لعنت بسببي في القدم والشوك أنبت يا صمراء لعنتي بسببي في القدم والشوك أنبت يا صمراء أطلق عن الرحم إلى يديتي فهل تهويني لك غزام أطلق عن الرحم إلى يديتي on be والغد كالامس سواء هل تتساوى الأشياء والغد كالامس سواء من يحمي مولود المرأة من أنواع لم يعد لي فيك شيء يربطني أو أشياء ومن يصغي صوت الحق ومن يلبي أي نداء فالذب يصنعهم ويغيب العمر كنقاء لا يوجد او ستر ينفعني غطاء لا ينجد فيك ما يحميني او ستر ينفعني غطاء وكان حصادي هو بتاعه وخبزي حصدته بشقاق ما عادة يخدعني ضوءك او يجزي او تتلون كالحربا مع هذا يخدعني ضوئك او يجذبني لو انتظار يا مرأة حين تهوي او تتلون كالحربا فلن يبقى لي من عندك فتاة من الاهواء فلن يبقى فتاة من الأهواء لست لك يا دانية لا أحتسب من الأحياء لست لك يا دانية لا أحتسب من الأحياء لم يعد لي فيك شيء يربطني أو أشياء يربطني أو أشياء